الله آ ن ا ل اكبر الحمد لله رب العالمين الله ر اكبر الملكه م ا المدينه ع ب والمستقيم إ والسراب والمستقيم صراط الذين أنعمت غير اسماء الله ي ف الحسنى سأكتب م ا ي ق و ل و ن د ل ه من ا ل ع ا مدى و ن ر ه م ا ي ق و ل س ي ا فودا من للعلوم الاسلاميه فلم ََْ تر ََ أ َ ن َّ ا ا ْ س ل ن ا الشياطين َََِّ على َ الكافرين ََِِ تاثهم َ ازا فلا ََ تعجل ََْْ عليهم ََِْْ إ ِ ن َ م ا َ ع د ُ لهم ُْ عدا ََ يوم َ نحشر َْ المتقين ََُِ إ ِ ل ى الرحمن َِ و َ ف ْ ت ى ونسوق ََُ المجرمين َُِِْْ إ ِ ل َ ى جهنم َََّ نحشو ا ل م ت ق ي ن إلى ا ل ر ح م ن و ا ونسوك ا ل م ج س ي ن إ ل ى ج ه ن م الاسلاميه ا ل موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ي ن 「私 ل ل ه رب ا い ع ا り م ي ن و إ ي ا موسوعه ي ا ل ن ا ا ل س ي للعلوم الاسلاميه 「私たちは私の手を借りている」<音楽> Thank you.